ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 كَنُهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فأخذهم اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم من الله من ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ, فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب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 وَإِنْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يُنصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابًا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 وقام الله سيئات مكر وحق بان فرعون نسوء العذاب ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وَإِذِ يَتَحَاَنُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُونَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا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 ell l l l l l l l l l l l l l l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 Hú, lebeg, hú, lebeg, hú, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, lebeg, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُهُ أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ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 ولقد أرسلنا hónapon, a من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم hónapon, عليك وما كان لرسول a يأتي a إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون